جزاكم الله خيرا واحسن إليكم هذا سائل يقول هل يصح إطلاق القول بأن الله يقول حاكيا عن كذا أي الاخبار بأن الله يحكي نعم يصح القول بذلك لأن العبارة لا إسكال فيها يعني عندما يقال حكاية, عن حكاية لقول فلان أو فيما حكاه الله أو نحو ذلك فهذا الاستعمال صحيح وأهل العلم استعملوه قديما ويأتي في في تبويبات البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في مثل هذه اللفظة قال الله حكاية عن كذا أو فيما يحكيه عن كذا ويأتي كثيرا استعمال هذه الكلمة في الفاضي أهل العلم ولا علاقة لهذه الكلمة بالاعتقاد الفاسد العاطل الباطل الذي يعتقده طائفه من المتكلمين الا وهو أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله هذه عقيدة باطلة فيقولون أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو حكاية لكلام الله حكاية لكلام الله والمراد بكلام الله أي النفسي لأنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى كلاما يسمع كلاما له حرف ولفظ وصوت لا يثبتون ذلك ويثبتون الكلام النفسي ويقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله وليس كلام الله هذه عقيدة باطلة وهي من عقائد بعض طوائف المتكلمين أما عندما يقال إن الله قال فيما حكاه عن فلان أو أي بمعنى أي فيما ذكره سبحانه وتعالى عن فلان الشاهد عبارة صحيحة لا إشكال فيها نعم أحسن الله إليكم هل إقرار المشركين ببروبية الله تعالى نابعة من فطرتهم نعم الفطرة تدل على ذلك الفطره تدل على ذلك وفي الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم فالفطره تدل على توحيد الربوبيه وتدل على توحيد العباده لكن توحيد الربوبيه بقي على ما هو عليه على الفطره وتوحيد العباده اجتلتهم فيه الشياطين فاتخذوا الأصنام والأوثان شركاء مع الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله إليكم ما حكم من يقول أن إبليس ليس بكافر مستدلا بإقرار إبليس لتوحيد الربوبية الذي يقول إبليس ليس بكافر هو كافر الذي يقول أن إبليس ليس بكافر يكون كافرا لأن الإقرار الذي كان من ابليس بتوحيد الربوبيه الاقرار الذي كان من ابليس بتوحيد الربوبيه ليس كافيا ولا منجيا من عذاب الله لا ليس كافيا ولا منجيا من عذاب الله واذ كنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فالذي يقول انه ليس بكافر هذا جاحد لكلام الله وجاحد لي كتاب الله سبحانه وتعالى والقرآن بين كفر إبليس وأن كفره كفر استكبار أن كفره كفر استكبار استكبر عن حق لأن الكفر أنواع باعتبار أسبابه فإبليس كفره كفر استكبار يعني هو في قرارة نفسه يعرف أن ربه الله وأنه يجب عليه أن يطيع الله وأن يمتثل أمر الله لكنه استكبر استكبر وكان باستكباره كافرا كان من الكافرين لأن كفره كفر استكبار وتعالي عن الحق قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فاستكبر وامتنع من إجابة أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمره الله به فكان بذلك كافرا نعم يقول بعضهم زاد نوعا من أنواع التوحيد وهو توحيد الحاكمية فهل يصح؟ لا يصح لأن توحيد الحاكمية ليس كقسما مستقلا فيزاد بل هو داخل في أنواع التوحيد الثلاثة ودخوله في كل نوع منها باعتبار فدخوله في الأسماء والصفات باعتبار أن الحكم اسم من أسماء الله والحكم صفة من صفاته ويدخل في توحيد العبادة باعتبار أن الحكم لله ومما حكم به سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة أن الحكم إلا, إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ويدخل في توحيد الربوبيه لأن الحكم في الكون خلقا ورزقا وتصرفا وتدبيرا بيده سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك نعم يقول ورد في صحيح مسلم ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله فكيف الجمع مع قول أهل السنة بأن كلتا يدي الرحمن يمين ليس هناك تعارض ليس هناك تعارض يعني هذه اللفظة جاءت في صحيح مسلم وبعض أهل العلم كلام في ثبوتها من حيث من حيث السناد وإلا لو ثبتت لا إشكال ولا تعارض الأدلة الأخرى وقد ثبت في الأحاديث وبيده الأخرى يذكر اليمين ويذكر اليد الأخرى وجاء في مسلم بشماله فلا إشكال فيها من حيث المعنى لا إشكال فيها من حيث المعنى وليست معارضة لقول كلتا يدي ربي يمين لأن, كما لأن الأمر كما بين أهل العلم قولوا كلتا يدي ربي يمين فيه دفع توهم النقص في دفع توهم النقص أي أن يده سبحانه وتعالى الأخرى كاملة لا نقص فيها فقال وكلتا يدي ربي يمين دفعا لتوهم النقص وإلا النصوص أثبتت يمينا وأخرى وفي مسلم اليمين والشمال نعم قال أحسن الله إليكم ذكرتم في القسم الثاني أن توحيد العبادة يسمى أيضا توحيد النية هل من تفصيل أكثر هذه أسماء لهذا التوحيد باعتبارات يعني يقال توحيد العبادة لأن المطلوب فيه أن يفرد جل وعلا بالعبادة ويسمى توحيد الإلهية والتأله والتعبد لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تاله اي من تعبد ويذرك وإلهتك في قراءه اي عبادتك ويسمى توحيد القصد لان المطلوبة في هذا النوع من التوحيد افراد الله بالقصد والنيه النيه هي القصد فتوحيد الله بالنية أو توحيد الله بالقصد هو توحيد العبادة بأن يكون العبد مفردا لله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يجعل مع الله شريكا فيها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فتوحيد النية وتوحيد القصد وهما بمعنى ويقال التوحيد العملي، لأن هذا التوحيد الجانب المتعلق بهذا التوحيد جانب عملي، والجانب المتعلق بالنوع الأول توحيد علمي، ويسمى التوحيد الطلبي، يسمى التوحيد الطلبي لأن فيه أمور مطلوبة من العباد أن تفعل وأن يقوم بها، فله أسماء عديدة، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.